فهذا كان لهم بمثابه الفاجعه فمن الان يريدون ان يشحذوا همم الاعراب لأن هؤلاء العرب لا يعرفون صلحا ولا مفاوضه ولا عهودة ولا مواثيق ولا شروط هؤلاء يعرفون شيء فقط قطع الطريق ولا شيء بعد ذلك استخلف على المدينة سيبا بن عرفه كما راينا وهذا كثير ما كان عليه الصوات يسميه استخلفه فهو يدل على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 الذي كان يقول أنا مرحب أنا الذي سمتني خيبر مرحب فهذا كان عدد اليهود في غزوة خيبر عشرة ألف عشرة ألف مقاتل تصوروا عشرة ألف مقاتل يقاتلون المسلمين لا يزيد عددهم على ألف وستمائة مقاتل ومدة المكفي رسول الله عليه الصلاة والسلام خارج المدينة قرابة شهرين كاملين لأن خروجه إلى خيبر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 شديدة المناعة وخاصة خمسة منها خمسة كانت شديدة المناعة هذه سقطت وكيف استسلموا للمسلمين وغانم المسلمون مغانم كثيرا من الحدائق والإبل والبقر والغن وعقدوا صلحا معهم على أن يستغلوا في خيبر يهود يعملوا في خيبر ويعطوهم الشق كل عام فصاروا أذلة من بعد عزة وفتح عليه الصلاه والسلام بعدها قلنا فدك وواد القرى وتيماء اهم الاحداث التي صاحبت هذه الغزوه في مقدماتها لا شك هو عوده المهاجرين عوده المهاجرين الذين هاجروا الى الحبشه جعفر بن ابي طالب ومن معه وتحمل تلك السفينه ام حبيبه زوج النبي عليه الصلاه والسلام كذلك مجيء الاشعرين ابو موسى ومن معه من اليمن اسلام ابي هريره رضي الله تعالى عنه هناك أحداث عظيمة جدا وإسلام عمرو بن العاص وخالب بن الوليد زب وعثمان بن طلحة هذا عثمان بن طلحة هو سادن الكعبة والذي كان يمسك مفاتيح الكعبة فهذا أسلم كانت فاجئة لقريش ايضا تحطمت معنويات قريش تماما فأسلم قائدها في الجيش وأسلم داهيتها في المعارك عمرو بن العاص وسادنوا كعبتها فقد خسرت فلذات أكبالها ومن أبرز الأحداث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 الى قاده الدول العظمى حول الجزيرة العربية لانه ما دام هؤلاء هناك ف... والوقت وقت سلم لا يستغل الفرصه الان وقت وقت سلم ما حرب بينه وبين قريش فيستغل هذا الوقت في الدعوه والوصول الى هؤلاء فلو تستخيل لو اسلم قائل دولة لو اسلم ملك لاسلم اتباعه ورعاياه بالضروره معه فهذا نصر عظيم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 فلا شك ستقيم عليه الأرض أو كيف أو يأتيك إنسان تحتقره أو إنسان تحتقره ينصح هؤلاء الجبابرة ليس لأدليهم الآن قلبك معنهمش الآن قلب التاعة تتعال إيمان وحب الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء الجبابرة ملوك ملوك ملوك الأرض لهم ما لا يتصور من النعيم والرفاهيه والثراء والسلطة وعمرهم عاشوا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 هذا التربيه لنا نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم مع ملوك الأرض جبابيراتها كيف يرى انه يجب عليه تبليغ وليخشى في الله لو مثلا إن فالله معه وهو ناصره احنا احيانا شخص واحد, شخص واحد معروف أنه إنسان جبار أو إنسان نخشى نخشى أن نأمر بمعروف أنه نهار المنظر هو دولة كاملة دولة كانت تمسك مو بس أوروبا و... داخله حتى في آسيا لأنه كانت سلطة الروم والفرس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 شارب الخمر تعرف أنه دائما لا يترك مقارعة زجاج مقارعة زجاج الخمر هذا تريد ان تدعوه لكن يأتي شيء اسمها لا أظن أنه سيستجيب تصور النبي عليه الصلاة والسلام ليس لدي هذا المنطق جبار من جبابرة الأرض يستبعد بنسبة 99% يستبعد أنه سيستجيب ومع ذلك يرسل إليه لأن الله تعالى قال فذكر فإنما أنت مذكر لست هاديا أنت وظيفك تبليل وصله الهداية هتاد ولما هتاد هتاد هتدى ولكن ما من اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فعليها الله عز وجل هو الذي بيده القلوب لأنك أنت أشوفه وكانت تقول أهو ما تكلمش مع فلان لماذا ما أظن أنه سيرجع إلى الحق كأن الذي رجع إلى الحق رجع بك ماشي بالله هذاك الإنسان اللي تكلمت معه وتواب بهدات كأنه بيك نشيب بالله زوجي تقولي لا لا بالله إذا ما بالله خلي خلي الله تعالى يفعل فعله في ذاك الرجل أيضا إذا أنت عليك البلاء هذه لازم الناس جرت بلاء عليك تبليه وصله قل كلمتك وانصافك لا تنتظر لهدایة هذه على الله ماشي روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك يخبرنا هذا الخبر العظيم الخطير والغريبة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 وهيرقل اسم لكل من ملك الروم هيرقل هيرقل باللغة اليونانية والفرنسية اسمه أيركيل. هيرقل هذا اسمه هيرقل هيرقل اسمه استفرر هيرقل هذا اسمه الذي سمته به أمه أو أبوه كما نقول بالفرنسي أيركيل هذا هو هيرقل لكن من يملك الروم يسمى قيصر قيصر أول من تسمى بهذا الاسم هو اغسطس هذا واحد اسمه اغسطس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 في حلقة فقط هذا ليس ما لا لابد يكون فيه الفص لأن الفص هو الذي تختم به تطبع به ما بنا؟ إذا يسأل عنده فقط الحديدة دون الفص الفص هو الشيء الذي يكون خارج يكون ربما أسود أو أبين هذا هو الفص هو الذي يجعل الحلقة تصير خاتم الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له خاتم خاتم يختم به رسوله روى مسلم عن انس دائما رضي الله تعالى وقال اراد الرسول عليه الصلاه والسلام ان يكتب الى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له انهم لا يقبلون كتابا الا بخاتم لازم يكون امر رسمي الا بخاتم فصار رسول الله عليه الصلاه والسلام خاتما حلقته فضه حلقتهه فضه وفيه طفص ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يدي كان الآن نشوفه لأن أنس يتحدث بهذا بعد سنوات. وكيف كان مكتوب هذا محمد رسول الله على الصلاة؟ الخط العربي له قوانين لا تجعل اسم الله فوق شيء. انت تقول بسم الله تكتب بسم الله والله تحت لا دايما الله هذا خط قانون ترى الخط العربي تكتب الله فوق. فكتب محمد في سطر فوق رسول فوقه الله هو الخاتم تعالى رسول الله يقول أنس بن مالك ما في البخاري قال كان نقش خاتم رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثة أسطر محمد صطر ورسول سطر والله صطر الناس انتهى من صنع الخاتم يلا بدأ الآن إرسال الرسول أرسل انتبه أنه أرسل إلى عدد من ملوك الأرض وجبابرتها أرسل دحية ابن خليفة الكلبي هناك أوصاف لابد أن تتوفر في الرسل أولا العلم الفهم الثقة المبدق ثقة لا يحرف الكلام زد واسم حسن ووجه حسن هيئة حسنة لابد فأرسل دحية الكلبي وذحية ابن خليفة الكلبي كان من حسن هيئة حسن الوجه ذحيته خفيفة يعني تصر إذا نظرت إليه حتى ان جبريل كان يتمثل به إذا نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة بشر كان يجي في صورة دحية الكلبي ماشي دحية ابن خليفه الكلبي أرسله رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى هرقل إلى هرقل مالك الروم قيصر الروم كانت جهة الرسالة الياء إلياء هي القدس إلياء هي القدس اليوم ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كلف دحية لأمره قالوا أوصلها إلى عظيم بصرة بالشام لمن تجي من الحجاز توصل للشام اول ما يقابلك بصرة درع درع وين وصل الرسول عليه الصلاة والسلام في كان صغير مع عمه قالوا اوصلها العظيم إن الشام كانت مملوكة لمن؟ للنصارى قالوا أعطيها الملك الأمير بصرة عظيم بصرة الشام هو يوصلها لهيرقل سنرى لماذا إذن ذحي بن خليفة الكلبي يأتي من الحجاز إلى القدس إلى بصر الشام بصر الشام يعطيها العظيم بصر وعظيم بصر يوصيرها إلى سيده هرقل. هذا اللغة يلا بالسلامة ذحي الكلبي كان الله معك مهم خطير الثاني يلا تفضل عبد الله بن حذاف السهمي، عبد الله بن حذاف السهمي أرسله إلى كسرى مالك الفرس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 لأنه كانت أيام تلك ستتمخض عن حرب طاحنة بين الفرس والروم كانت راح تقوم حرب فلا يمكن الوصول إليهم فاعطيها إذن لمن إلى عظيم البحرين يوصلها الكسرى وعظيم بصرشان يوصلها لهرق كانت حرب راح تقوم بيناتهم إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يودي بصاحبه ورسوله ماشي الثالث سعين اثنين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 العلاء بن الحضرمي العلاء بن الحضرمي ارسله الى المنذر بن ساوي هذا البحرين هذا كان تابع للفرس جهة الرسالة البحرين ما خلاش الروم القدس طبعا ارسل الى مدائن بالعراق ارسل الى الحبشه ارسل الى البحرين الان واصل الى الاسكندريه بمصر زيد ارسل صليط بن عمرو صليط ابن فبنعمر الغفات العامري أرسله إلى هودا الحنفي هودا الحنفي إذا كان باليمنة الرياض واليمنة أرسل شو جاب بن وهب الأسلي إلى الحارث الغساني أمير الغساسنة الحيرة مدينة العراق وكان جنت رسالة حوران بلاد الشام حوران بلاد الشام شو حوران بينكم يعني حدود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 ها شكون اللي فرعون وقال كاش موسى كل راه لازم له موسى فهذا كان جهل أدلة ادله ذلك الزمن يجي له عربي محمله الجمال بالهدايا والضرائب هاك هو عمله الاخترا العربي هذا حذافه السهلي ها عمله عبد الله عبد الله بن حذافه السهلي عمله كيف كي تخلي وراه الضرائب وراه الهدايا فاذا به يقدم له مطلب مطلب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 هذا عبد الله بن حذاف السهمي أدى الذي عليه مقوقس المقوقس مالك أمير الإسكندرية مالك الأقباط هذا الأمير أمير القبض. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليه من حاطب ابن أبي بلتعال وكان المقوقس هذا رجلا أكثر تهذيبا وأكثر تألقا وأكثر أناقة وأكرم خلقا من ذلك المجوسي اللعين المقوقص قائد يقرا الامور بتؤال ويقرا ما بين السطور ويقرا ما في الهوامش ويقرا ما في الحواشي لا ينظر فقط الى الهيئه ينظر الى ماذا سيقال من هذا فتثبت عن هذا الذي جاء بهذه الرساله يدعو الى دينه وطاعته والدخول في ولايته يقولون الدخول في ولايته فهو يريد ان يرفض دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بس هو يتتابع الحياة براص. لكن هو يريد أن يرفضها بأدب، يرفضها بلياقة، بذوق. حتى إذا ربما ظهر أمر هذا النبي، كان لنا معه ما كان، وإن تخل هذاك في من هذا، تخلصنا منه بأقل خسائر. تخلصنا منه بأقل خسائر. ما هي أقل خسائر؟ بغلا وجريتها. هذا خسر شخترانة. بغلا وجريتها.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 لا شك ان شهورا قد اخذتها مثل الاهداف المهم والجارية الاخرى اهداها الى حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه المهم هذا, المقوقس هذا صحيح انه رفض دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه رد بادب رده محترما موقف هرقل موقف قيصره تمضي الايام ويصل لحيه الكلبي الى بصره الشام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 في تلك الأيام إلى أرض الروم زعيمه مكة وقوريش إلى أرض الروم حيث الروم وخارج إلى الشام فقد حان موعد الرحلة الصيفية في التجار ها رحلة الشتاء والصيف الشتاء لليمن والصيف للشام أبو سفيان بن حرب الآن يتجه من مكة شوف رايح وين للشام طبعا لا دي شيء إلا لقصد التجارة فقد انهار اقتصاد قوريش هم ذكرين تمركم شوفوا بلاندها بزات يا قصة الحديبية وقصة شو اسمه زوج أبو جندل وابو بصير وجماعة معهم. أكم شوفوا بلعدها بزاد؟ ما عندش بزاف. ذلحجة بل الكفرات وحنا الآن رنا وحرم سافر بعيد. يعني انهار اقتصاد قريش لما كجمعنا ذكره بعد صلح الحديبية جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عليهم هربوا من مكة مستضعفون وداروا. ما يقدرش يروح للمدينة أخذك إن عهد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ومكة ما يقبل اكتوى قال له يقاطع الطريق قطعت التجارة تحت. فانهار اقتصاده انهار تماما وانقطع تجارته بسبب هؤلاء ودفعوا الثمن الغالي صحيح الحمد لله في ذو حجة ولا في محرم انتهى هؤلاء وبعثوا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أمسك علينا هؤلاء فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما فتدخلوا المدينة خلوهم يتاجون الأمور لن تصبح بعد شهر شهرين لا في جار عندك ستنشر بعد شهر شهرين فنهار اقتصاد أبو سفيان الآن يريد هذه الرحلة بأي ثمن خالد فعادت قريش إلى حرية التنقل بين الشام ومكة واليمن انطلق أبو سفيان ليتزامن وصوله مع وصول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هراك وصل اسمع باللي كاين اتصال من البصرة الشام للمدينة كاين اتصال ملك الروم ذاك ا ألفيرا كان في تلك الايام في احسن ايامه كان في نهار كان فرحان لنا دك تشوف علاش كان فرحان قد انتصر على الفرس قد قامت الحرب وانتصر على الفرس نصرا مؤزرا تعرف باش يشكر الله انه نصارى مشى على قدميه من حمص الى القدس من حمص مشى الى القدس الى الياء من حمص راجل بسوريا مشى على رجله شكرا لله تعالى تصور في نهار و النهار فلا شك ان الرسالة على الرسول صلى الله عليه وسلم سأ... الحمد لله ستجد يعني مكانا مطمئنا تستقر فيه فتقرا جيدا شارك تعب واحد في الحرب خاير الحرب جيب له رسالة يعطيك شمن قت رسال الان او انتصر روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قيصر يدعوه الى الاسلام وبعث بكتابه اليه مع تحيه الكلب وأمره ان يدفعه الى عظيم مصره ليدفعه الى قيصر وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس ماشى من حمص إلى إلياء شاكرا لما أبلاه الله طبعا قرأ هرقلو كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وكان من أعقل الناس لا يجرمنكم شوالان وقامل على أن لا تعديلوا تعديلوا تعديلوا كان من أعقل الناس وأشد ذكاء وكان عالما بالأديان عالما بأخبار الرسول عالما باخبار الانبياء فما كان هذا العلم وهذا الذكاء لكي لا يستفيد منه استفاد منه في هذا اليوم وأمرته حكمته وعقله ان يتثبت يكمل لنا ابن عباس يجدها قال ابن عباس فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قراه التمسوا لي ها هنا اي بالشام أحدا من قومه لأسأله. شفت اسال قومه اسال من يعيشون معه اقرب الناس اليه اسالهم وانجبوا لنسالهم شوي كان ابو سفيان كما ذكرنا قد دخل الشام تلك الايام اذا فهو سيكمل لنا القسط قال ابو سفيان روي يحده بن عباس روى البخاري عن ابو عباس قال ان أبو سفيان اخباره ان هرقل ارسل اليه بودوك الآن وفي الطريق رايح ليه وخايف. خش باتي عمره ما باتي ما نعرفه ما يعرفه زيد ذكر باللي سمع باللي ده هي وصل للشام عطى رسالة عظيم بصرة الشام عطها وقيدة العلاقة معه رق الوكيم عننا الخبزة فعو عليها ولاد كاش عقد يقول مدتشانش لا غري الله حلو طبعا قال لك أرسله ارسل اليه في ركب من قريش وكانوا تجارا في الشام في المده التي كان رسول الله عليه الصلاه والسلام مادى فيها أبو سفيان كانت مده هجره فاتوه وهم بالياب فدعاهم في مجلسه في وحوله شكون كدخل أبو سفيان وحوله عظماء الروم عظماء الروم كلهم قام أبو سفيان شاهد بالله خلاص. ثم دعا ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ترجم وترجم فقال أبو سفيان قلت أنا اقربهم نسبا أنا أقربهم نسبا خاصة برك عنده رأي بنتي لا لا يكفي إنه فيه فيه قرابة في الأجداد الآن بنتي رأيت أنا أقربهم نسبا. ماش فقال أبو سفير أنا أقربهم نسبا. فقال أدنوه مني هو غلته أدنى واد أدنى وداي هذا لا شيء خايف على رقبته أدنوه مني وقربوا أصحابه ما قالهم أدنوه مني وقربوا أصحابه ما أصحابه جيبون فنحن نزمون معنا عارفهم ما يعرفون كنا جايين تجار وقربوا أصحابه وجبهم واجعلوه عند ظهره تخلوش قدامه مش ما يكونش في غمز وذب اجعلوه خلف ظهره ثم قال يترجمان قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه أبو سبيل كيش عرض كيش عرض لي كذبوه لما كذبوه ما هو شي يشوفه إذن لا يجب يكذب حتى ولو كانوا ما يكذبوش عندهم عيب الكذب زعيم قرى يشي يكذب يحفظوها ينشروها في مكة و تتلطقصهم على قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذباً أنا كذبت خوفت هذا الجماعة لهم معايا يحكموا علي بالكذبت كذبت في مكة و يقولوا لي أبو سفيان الله ذي ليتي مشكلة مشكلة قال أحمل احمل قول الحق ولو كان مرا ماشي قال طبعا قال ابو سفيان فوالله لو الحياء من ان يؤثروا علي كذب لكذبت ثم كان أول ما سالني ان قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب صح ولا لا ذو نسب قال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 أن يزيدون أم ينقصون تباك شغل الطبيب مع المريض مش تحس أن يزيدون أم ينقصون؟ طبيب طبيب تعال الساعة هيرا طبيب لأنه عليك ما زال العلماء حتى الآن يستدلون بكلامه على أشياء طبيب تعال الساعة يسعى تفصيل تقى تقصيل يتبت مش يقول ماذا رائبات لذلك كان كسرى شغزا لا هذا اللي يتثبت وش يزيدون أم ينقصون أشرف الناس التابعين عند عثمان قعدوا عثمان ينقصون قال بل يزيدون قال فهل يرتد أحد منهم صخطة لدينه أي كره الدين شو اللي جال العذاب قد ينطق واحد كنطر سخطت لدينه بعد أن يدخل فيه قال لا هذا تغبناه وحنا يرجع فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فقلت له طبعا المجلس سقوت غيره ويتكلمه إذن كانت سمع هذه الأسئلة هو في موراء فهل يغدر طبعا هو يتكلم غير رقب ومع هذه الأسئلة هو يسأله هو يسأله هذا كي يجاوب أراه بدير خلق إلى عالمه عالم الأنبياء والمرسلين ويتذكر ويتشغل توزل أمامه فهو يلصق يعرف الإصادة فهل يغدر؟ قال لا لاحظنا بوسر فيها ونحن في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها أنا فاعل ما لك يخدع عنه. قال لك وما وجدت كلمة يمكننا أدخلها غير هذه أنا صدت ما قدش نكذب وقول غذر صار أنا في مدة مع ابن الشيجير كانوا يعرض ماشي قال فهل قتلتموه قال نعم قال فكيف كان قتالكم اياه قال الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال ماذا يأمركم؟ هوا الصح الان هرقل سحر يقول ابو سفيان يقول لنا اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم ويأمرنا بالصلاه والزكاه والصبر والعفاف والصلاه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 ثم يكذب على الله وسألتك أشرف الناس يتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم يتبعونه وهم أتباع الرسول وسألتك يزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم حتى يتم وسألتك أيرتد أحدهم صخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. شو صار؟ يعظم. عظماء الروم. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك لماذا يأمركم فذكرت أن يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تتركوا ما كان يعبد أباؤكم وإن هاكم عن بند الأوثان وآمروكم بالصلاة والصيام والعفة والصلاه. فإن كان ما تقول حقا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 وبتسعى. الناس كلها يسمع ثم دعا بكتاب رسول الله هذه الناس يجي دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية الى عظيم بصرة فدفعه الى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الى هيرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فاني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإنت توليت فإنما عليك اسم الآرسيين الآرسيين هم فلاحون لأن أهل نصارى الشام الذين كانوا نبطون الشام كلهم فلاحون فإنما عليك اسم الآرسيين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ألا نعبد إلا الله بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلم سكوت سكوت فلما قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءه الكتاب كثر عنده الصحب وارتفعت الاصوات بداوا الله ما ارشدنا هذا الكلام هذا الذي يقوله قيصر اليوم ما هذا الكلام لعلها نشوة النصر ما معظم وأخرجنا قالوا ما يلاخرجوا كيف يقول مثل هذا الكلام يملك موضع قدمي أرسل عن قدمي وصلت إلى شهد الكلام فأخرجنا طبعا تخير بسمين طبعوا هكذا والجماعة فقلت لأصحابي حينما أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة ابن أبي كبشة هو رسول الله عليه الصلاة من أراد أن يذمه ينسبه إلى جدته ما الجدته المجهولة لقد امر امر ابن ابي كبشه انه يخافه مالك بن الاصبح امر بمعنى عظم عظما لقد جئت شيئا شيء امرء عظيم قال فما زلت موقنا انه سيظهر ابو سفيان فما زلت موقنا انه سيظهر لا ندري كم مضى من وقت على ذلك الصخب ارتفاع الاصوات ساعات يوم لا ندري المهم أنه رقلا قد خلى بنفسه لا شك ونظر في دعوة رسول الله عليه الصلاه والسلام واكتملت لديه الصورة أنه نبي حقا، فإنه لم يكن حقصة في رسالة الرسول ليس فيها تهديد عسكري ولا إنذار بغزو بالجيش الاحمر الأحمر كما يفعل الناس لا آتي بجيش أحمر بل كانت رسالة هز القلب من الداخل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 يريدون ان يخرجوا من الابواب حاصوا حيث قد يحب يخرج فوجدوها قد غلقت فلما راى هي نفرتهم تلك وايس من ايمانهم قال ردوهم علي جيبهم وقال اني قلت مقالتي انفا اختبر بها شدتكم على دينكم فقد رايت اني سيدكم شفتي لا تبعوه ولا تقعدوا معي وقد رأيت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 انك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهذه القصه لا شك ان انتشر يخرج السد مع الايام انظر ماذا قال قيسر انظر ما سيتاثر بهذا الماء بما حدث كثير من النصارى فيسلمون وهذا ما سياتي ان شاء الله تعالى في المستقبل وفد نجران وفد بني عبد القيس وفد وفود من النصارى تاتي الرسول عليه الصلاه والسلام اذا شوف عليك البلاغ صح ورح ما شاء يسلم صح. صح لا تدري بعض من سمع الحديث ينتشر حدث سيسلم بعضهم كيف لكم مراكز ورقه يا تارك الصلاه اعطيتها عمدا لانسان يضرب به المثل في الكبر والتجبر والعصيان فقيل المهمة عقيله فداها القاعة في البيت فوق التلفاز جاء ابنه قراها فبدا الصلاة شفت ما فلما هذا أحكيه لي كيف يحمد الله أهداك الله تعالى قال الله أهداك الله تعالى قال الله أهداك الله تعالى قال أحسن شكرا حتصنا تأثيرك الصلاة لماذا لا تصل تأثرت بدأت شو. هكذا تألقي الكلمة له يا رقم وسيتأثر بها بعض وصح تأثرو تأثرو كثيرا المهم بلغ ذلك الخبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام بعد شهر ما ندل فقال لاصحابي وحي صادقه وبشره لم تتخلف ابدا روى البخاري عن قال ان رسول الله عليه وسلم والسلام قال اذا هلك كسر فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لا تنفقن كنوزم في سبيل الله شاء الله لا كسرة بعدها كسرة لاش شوف كسرة زوجه ويشقالهم فيه الرسل صور لا كسرة بعدها ودع عليهم يمزق الله ملكه الشر ممزقه إذن المجوس ذهبت دولتهم دون رجعه دون. أما هرقل لا هرقل لا كسرة لا قيصرة بعدها أين في أرض الشام خرج خرج الروم غزوة المسلمون بعدين ملكوا الأمور حتى خرج النصارى من الشام ودخلوا تحت حكم المسلمين ابي عبيد بن الجراح وعمر الخطاب فتح بيت المقدس خرجوا خرجوا قاموا من المنطقه الشام ولت حكم المسلمين فلا قيصر المهم اما عن من الملوك الاخرين فاليك اخبارهم بسرعه بايجاز كانت متباهي. النجاشي، وإن كان الملك الجديد للحبشة الذي بعث إليه النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن أمية الدمري أسلم ولله الحمد. هاي الحبشة. إثيوبي أسلم ولله الحمد. زيد ملك البحرين المنذر بن ساوي الذي أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليه العلاء بن الحضرمي أسلم ولله الحمد. هامشوك. كسبتو على وين؟ في البحرين. أمير اليمن، وينسمع اليمن؟ ما تفكرش بقول مسيء لما الكذاب، وذكر الكذاب، إيه، وينسمع اليمن؟ ما تسمع غير الكذاب الخبيع. أمير اليمن هذا هوذا الحناف، هذا أصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة، اشترط لكي يسلم أن يكون الأمر إليه من بعد. ماك صار شوكي تموت أنا مرات، عمر ولعبها، ما شو اسمع بالدار. أو كنت أوك يقودها. هذا أمر عظيم، هذه رسالة الله. سبحان الله، الله عالم حيث يجعل رسالات. حاقد على، أنا مورك، ولا مانجيش. خليه، دوكي جينه، دوكي جين دوك هارك. النبي صلى الله عليه وسلم ينذر بركان، ينذر. ما يهموش جع أسلم، ما أسلم نغزو لا. أسلم ما آخ. خلاص. أمير الغساسب، الحارث الغساني، الذي أرسل النبي صلى الله عليه شو جع بن وهب الأسد. هذا هدد بغزو المدينه هو سهل تهديد من وراء الجبال سهل شوف جدي بس واحد من جبل شوف قل له روح زيد بنفل واحد نجي حروه حروه سيدي الدكتور الغساسين كيف خضعوا لملك المسلمين عندك حاكم اليمن الحارس الحميري حالة الحميري الذي أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليه المهاجرة ابن أمية هذا أسلم ولله الحمد شو عندك ثلاثة أسلم ملك البحرين ملك الحبشة وملك الحمير ملك عمان ابن الجلندي الذي لدينا أرسل إليه من النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص أسلم ولله الحمد شوف دعوة كيف تنتشر يا مهمل هذا ما يحدث في مجال دعوة إلى الله تعالى ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بقي ينتظر هذه دقعة المدينة ما زل ما جاوش الوصول ما يبقى ينتظر هذا المكتوف الايدي بل لديه الكثير والكثير والكثير في هذه السنة اللي يفعلها. فبعد أن كسر جناحين عظيمين من أجنحة الأحزان قريش بالصلح وهدن اليهود بالجلاء والقتل والصلح معهم بقي طرف ثالث من أطراف الأحزان.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 هذا كانوا قتلوا بعض الصحابة بشير بن سويد وأصحابه قتلوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذن فهم يزالون يثيرون المشاكل فشلنا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الغارة عليهم ليلا وقتلوا من قتل منهم وتمكنوا منهم وأخذوا النعم جيش الأعراب للأسف شبه عبد الله ليتي وأصحابه يأخذون الانعام فإذا بجيش من الأعراب عظيم يلحقهم جاي. وراءهم لم يبقى بينهم وبينهم إلا مسافة تعواد صغير بطن واد شوف هنا. هنا وتعود قصه فرعون مع موسى فرعون مع موسى تشوفها واشنوب صغير صورة مصغرة استمع إلى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 الغوث الغوث النجد النجد فخرج الصارخ القوم إلى قومهم مغوثا وخرجنا سراعا وأتانا الصارخ لحقوا بينا فجاءنا ما لا قبل لنبي جيش مستحيد قاتل جيش من العرب حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادي أقبل سيل حال بيننا وبينهم كرامة الله تعالى للعباد كرامة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 فلقد اين وقوفا قوفا هاد الوخن فالقطار اين ينظرون الى ما يقدر أحد منهم ان يتقدم وديو بعقلهم ها ها ها الله ها ها ها ها ها على ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها شاء الله ها ها الصحابة لغزوة غزوة يخرج فيها الرسول عليه الصلاة والسلام الآن نحن في ربيع الثاني ها؟ الآن في ربيع الثاني غزوة ذات الرقاع نأتي عليها إن شاء الله تعالى في مجلسنا القابل نكتفي بهذا سبحانك الله ومحمدك أشهد الله إلى اللقل. استغفر